سوره الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم انزل زلزله تسره شيء عظيم يوم ترون الناس تذل كل مرضعه عما ارضعت وتظن كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس مَن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه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 ومنكم من يرد الى ارض للامور لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد عيني شيئا وترى الارض خامده فاذا انزلنا عليها تكن كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى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 خاسر الدنيا والاخره ذلك هو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعون لمن ضرهم اقرب من نفعه لا المولى ولا 109. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري, جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يليم فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَيَنْظُرُهَا الْيَذْهَبُ النَّكِيدُ فَيَنْظُرُهَا الْيَذْهَبُ النَّكِيدُ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 ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه يدا صاموا في ربنا فالذين كفروا انقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من رؤوسهم الحميم يسهر بهم ما في بطونهم والجنون ودلهم اسم فيها حرير وهدى الى الطيب من القول وهدى الى صراط حميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وهم الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس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 ثَُّ يَقُضوتَفَتَم وَْيوفُون ذورَهُ وَاليَق وفُوبِبَيت العت ق ذَلكَ وَمَعَظِم حُرماتات ال لا نِفَم وَ خَيْر له عذَ رَبِّك وَوحلَة لَكُ لأنام إِلاا مَا يُتْلَ عَلَكُم فاجتنب برجسم من الاوثان واجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فكانما خر من السماء لا تخطفه الطير فتخطف الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها, فإنها من تقوى القنوب لكم فيها منافع الى ثم تمنحها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سكن اسم الله على ما رزقه على ما رزقهم من بنيمه الانعام فإلهكم عَن الشِّيرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا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 الذين اخرجوه من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وَمَسَاجِدٍ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا الله اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرُ نَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنَّ كَانَاهُمْ بِالأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوا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 وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ الثَّمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَنَّ مِن قَرْيَةٍ أَخْلَجْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَنِيَ خَاوِيَةً فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ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 اخذتها ثم اخذتها وعلي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الا اذا تمنى الق شيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَادِلُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أومان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 عَلَيْهِ لَا يَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النهار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 وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّ أَسِنَ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ سَنَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِيهَا ذَا وَفِيهَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَدِيدًا عَلَيْكُمْ